لَقَادِرٌ تَغُولُ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَطَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذَلِّي وَلا تَفْتِنِّي ألا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِ جَهًا نَمَلَ مُشيقَةُ بِالكَافِرين إِ تُصِبَكَ حَسَنَةُ إن تَسُؤْهُم وَإِن تُصِبَكَ مُصبَةُ إ يَقُ قَدئأَ خَذْنَا أَمْرَناَ مِن قَبللُ وَيتَوََّّهُم فَرقُون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 الله وَنَحْن ننتََبَّسُ بكُم أَن يصبَكُ اللهَّهُ بعَذاابٍِ مِن عذِهِ أَوْ بِأَذين فتَس فَتَرَسُ إِ مَكُم متَرَبّسُ قُلْ إِنْ تَصْفُقُوا قَوْمًا أَوْ كَرِهَهَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أن